النشرة الإخبارية.النشرة الإخبارية.الآن قد جاء القتال وإلى القيامة لا يزال فسّم الحسام كي يا فتا وكسد الكفر مص الكذب الذين تقول ألا جهاد.السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته.مستمعين الكرام نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الاثنين الثلاثين من شهر ربيع الأول. بسنة 1439 للهجرة نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين هلاك وإصابة نحو 20 مرتدا من البيكيكي بعملية استشهادية شرق حقل التنك في ولاية البركة هلاك وإصابة ما يزيد عن 50 صليبيا ومرتدا إثر هجوم غماسيا في كويتا في ولاية خراسان. هل كاوى مصابون من الحشد الرافضي بهجوم غماسي على مقرهم شمال مدينة سامراء هل هلاكوى إصابة 13 مرتدا من الحشد الرافضي بتفجير سلسلة عبوات ناسفة جنوب الموصل البداية من ولاية البركة حيث انطلق الأخ الاستشهادي أبو عائشة الرقاوي تقبله الله بعجلته المفخخة نحو تجمع للبيكيكي المرتدين شرق حقل التنك حيث فجرها وسط جموعهم ما أسفر عن هلاك وإصابة نحو عشرين مرتد يأتي هذا فيما صال عدد من جنود الخلافة على ثكنات الجيش الرافضي على الحدود المصطنعة بين العراق والشام قرب منطقة تل صفوق فدارت اشتباكات عنيفة سيطر المجاهدون إثرها على ثلاث ثكنات وأحرقوا ثلاث أخريات كما هلك سبعة من المرتدين وأصيب آخرون وأحرقت ناقلة جند وأعطبت اثنان أخريات واغتنم المجاهدون أسلحة خفيفة وذخائر كما تم في المنطقة ذاتها إحراق موقع للحشد الرافضي إثر استهدافه بقذيفة من طائرة مسيرة ولله الحمد من جانب آخر فقد قتل خمسة عناصر من البيكيكي المرتدين وأصيب اثنان آخران بهجوم لجنود الخلافة في محيط حقل التنك وبالقرب من قرية أبو حردوب ولله الحمد وإلى ولاية خراسان وبعد التوكل على الله تعالى انطلق الأخوان الانغماسيان طيب الخراساني وجليبي الخراساني ملتحفين سترتهما الناسفتين ومزودين بأسلحة رشاشة وقنابل يدوية نحو معبد للنصارى في مدينة كويتا حيث فجر أحدهما سترته الناسفة وسط جموع الصليبيين في ارتقى الآخر شهيدا كما نحسبه والله حسيبه إثر اشتباكات مع القوات الباكستانية المرتدة وأسفر الهجوم عن هلاك وإصابة ما يزيد عن خمسين صليبيا ومرتدا. ولله الحمد والمنى وفي ولاية صلاح الدين وبفضل الله وحده انطلق الانغماسيان أبو الحوراء العراقي وأبو الحارث الشامي تقبلهما الله ملتحفين سترتيهما الناسفتين نحو مقر قيادة ميليشيا سرايا السلام الرافضية في منطقة الحويش شمال مدينة سامراء حيث اشتبك الأخوان مع حراس المقر ما أدى إلى مقتلهم جميعا عقب ذلك تفجير أحد الأخوين لسترته الناسفة داخل المقر وأسفرت العملية عن هلاك جميع عناصر المقر وتدميره بالكامل وللله الحمد. أما في ولاية دجلة وبتوفيق الله ومنه سقط ما يزيد عن ثلاثة عشر مرتدا من الحشد الرافضي بين هالك ومصاب إثر استهدافهم بسلسلة عبوات ناسفة في منطقة العريج قرب ناحية حمام العلي الجنوب الموصل ولله الحمد. وفي ولاية كركوك تم تفجير عبوة ناسفة على آلة للحشد الرافضي في قرية الحوايج. غرب قضاء الحويجة ولله الحمد أما في ولاية دمشق فقد تم قنص عنصر من الصحوات في حي اتضام جنوب مدينة دمشق ولله الحمد وفي ولاية ديالى تم تفجير معمل تابع للحشد الرافضي في منطقة إسيود شمال شرق المقدادية كما سقط عدد من القتلى والجرحى منهم بتفجير عبوة ناسفة في المنطقة ذاتها وفي منطقة شروين تم قتل عنصر من الحشد الرافضي بتفجير عبوة لاصقة ولله الحمد أخيرا إلى ولاية سيناء حيث قتل ثلاثة عناصر من الجيش المصري المرتد في كل من حواجز الإسعاف والخروب والمشوي كما تم تدمير جرافة بتفجير عبوة ناسفة في حي الزهور بمدينة رفح. ولله الحمد وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عنوين هلأكو إصابة نحو 20 مرتدا من البيكيكي بعملية استشهادية شرق حقل التنك في ولاية البركة هلاك وإصابة ما يزيد عن خمسين صليبيا ومرتدا إثر هجوم غماسي في كويتا بولاية خراسان هلكا ومصابون من الحشد الرافضي بهجوم غماسي على مقرهم شمال مدينة سامراء هلاك وإصابة ثلاثة عشر مرتدا من الحشد الرافضي بتفجير سلسلة عبوات ناسفة جنوب الموصل وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صل كثبا الذين تقول ألا جهاد ولا نزل وجهاتنا ماض إلى يوم القيامة والزوال. أنا قد جاء القيت وإلى القيامة لا يزل فسد الحسامة فتاكسر على الكفر. نصلكثبا الذين تقول ألا جهاد ولا نزل وجهاتنا ماض إلى يوم القيامة والزوال.